الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحمر أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو المنسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شرع عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والهنس اللهم كل جار من شرهم كل سماءك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيره